متاع الغرور، لا تبلا في أموالكم وأفوسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَهُمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربما إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من الصالحين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 كان او غن بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لهم كفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 أجر وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعا لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون